أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا جَمَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَيَّبْسُقُوا إلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَيَّبْسُقُوا إلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ 119. الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون 110. ولقد أخذ الله ميتاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وَقَالَ الله إن لَئِنْ أَقُمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ سَوْفَ نُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ سَيَآتِكُمْ ولأدخلنكم, وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهار فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِتَاقَهُمْ لَعَنَّا هُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا به وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ 129. وليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين